Bismillahirrahmanirrahim Hal la ta'ala al-insan min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Inna khalaqna al-insana min nutfatin 111. إما شاكرا وإما كفورا 112. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 113. إن الأبرار يشربون من كأس كان نزاجها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 116. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا طمطريرا 117. فوقعهم الله شر ذلك اليوم 118. ولقاهم نظرة وسرورا 119. بما صبروا جنة وحريرا 110. متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زم هريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدللا ويطاف عليهم بآلية من في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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس قضر وإستبرق وحلوا أساورهم فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 ومن الليل فاسجد له وسبح ليله طويلا إن أولئك يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثا لهم تبديلا